یا فاطمه یا فاطمه ممنوعه اللاكي سما والسما تبجي دمع والدمع بالمظلمه قد بكي يا زهرا قد يا زهرا ضج في قبر النبي والنبي عزى علي ضل علي حزنا جلي عن يا زهرا عن يا زهرا انا بتضم الحسن والحسن قلبه شجن والشجن لم الحسن ينتحب يا زهره ينتحب يا زهره ومال حسن دمعاها يا زهره يا يا زهره كسر والضلع وصفة يجريها الدمع خانا وحكام الشرع وكفار ويزهراء وكفار ويزهراء وصفة خانا والوعد وصفة يهجم العبد وصفة محراب المجد يحترق يا زهراء يحترق يا زهراء وصفة هجمة ينطمج يا الحسن ما يجف بعد الجفن عصرتك يا زهره عصرتك يا زهره خلى السما تشي دما منو يا زهره منو يا زهره هالجرى يبشي الحجر والآراكة والشجر والفيافي والبحر والسماء يا زهرى والسماء يا زهرى هالجرى ما ينسى دفنش بذاك المسى يا وسف ست النسى تنهضم يا زهرى تنهضم يا زهرى والمدامع جارية تسغي وجنك آسية هذه مريم باكية بنفقد يا زهراء بنفقد يا زهراء مخلما هالعالماء مظلومة يا زهراء مظلومة يا زهراء ذكر العصر لقمت وقصر العمر واللي بالصدر استخر ألمت يا زهراء ألمت يا زهراء من يمر ذكر اللقم والمشاعل والهضم واللي على المنزل هجم ما رحم يا زهراء ما رحم يا زهراء لا عيوني ودمعتي لا همو مهلو عتي او جراح مهجتي تحت من يا زهره تحت من يا هل مظلمه مظلومه يا زهره مظلومه يا زهره وطي الشمس ضايق بصدر النفس بردة أحزانة لبس بالأسة يا زهراء بالأسة يا زهراء دارت على ترحة بالأسة متجرحة والمدامع سايحة بالدماء يا زهراء بالدماء يا زهراء منزلش هل احترق عبرتي ظلم لو عدت احزان نطق يندبت يا زهراء يندبت يا زهراء والأضرماء قد بلحماء مظلومة يا زهراء مظلومة قومي <تصفيق> يا زهره قومي يا زهره امرتج بامر الوارد وانت بضعه المجد وسيف يهجم العمد ولا اشد يا زهره ولا اشد من نجد ضلع الوجه سال الدمع لطمه على الخد طبع يا وسف يا زهره يا وسف يا من جنين اللي انقتل شاهد على اللي فعل على جرا دمعه نزل من وجع يا زهره من وجع يا زهره من يتما عندما مروا يا زهراء عندما يا زهراء